تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم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 ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا ظالب لكم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 ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن با بسخط من الله ومؤواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله صير بما تعملون لقد منن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قَ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 Hom lille kufr yawm eithin aqrabu minhom lille imaan Yakolun bi afwaahihim ma leys fi قloobihim Wallahu a'lamu bima yaktumun Al-lazien kailu l'Ikhwanihim waqa'adu loo aqa'u ma ku'tilu wal fadr'u 'an anfusikumul